وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مهينة وَمكُ تَبجَان بق قُ إذ ذَين وَلَ يح لَ تَ مِر للتُم ذِرَقَمَم أَتَظُ مِنَّذيرِ من مِم من قَ بِدِكَ لعَ لَهُ متَذَك أيديهم فيقولوا ربنا دولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا لَمْ فَنَ تَّبِعَ آيَاتِكَ و... أولا يكتروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إلا بكل قل فأتوا بكتاب فإِلَّا مَن يَسْتَجِيبُ لَكَ لَمْ أَنَمَّا مَا يَسْتَبِعُونَ أَنهُ أَهُمَّ وَمَن